إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبْلِ وَالْنَوَاةِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَا تُفْقُرُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْنَهُ وَالشَّمْسَ وَالقَنَرَ حُسْبَانًا ذَارِكَتَ قَدِيرٌ عَزِيزٌ عَلِيمٌ وهو الذي جعل, جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر, والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع, ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 متشابه، ونظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم خرق له بني وبنات. بغير علم سبحانه وتعالى عما عم يصفون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 وأقسم بله جهت إيماني بل جاءتها الآية لا يؤمن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب وفدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في فوي يا